بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ف وَإِذَا أَخَذَهُمْ لا لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ بِعَمَلٍ فَاعْمَل إِنَّمَا نَحْنُ عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مبنون قل أئم كُنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ شَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِمِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ سَأْتِي نَفْسِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ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 وصرا في ايام مفات لنزقوم لننزقوم عذابا شديدا في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخذا وهم لا ينصرون واما ثمود فادين فاستحفتوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعذاب الله إلى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 تَظُنُّونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ طَمَعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنَّ ظَنَّكُمْ وَلَكِنَّ ظَنَّكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يفتعتبوا فما هم من المعتبين وخيطنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القوم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 وَ نُذ قََّ الذيذينَ كَطَ ذَدًا شَزيدَ وَلَنا جزًا وَلَنا جزًام أَسو الذي كَوا يَععملون ذللكَ ذينكَفَ رَّن أرنَد نزَينأَبدنانا منِ الجّ وَالإِنت ننجعَماَا تحت أقض منن ننجعَ ماَا تحت أقد من لكون من الأسفَلين إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَالُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَاصُوا وَلَا تَحْزَنُوا وأبشروا بالجنة, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ وَبَلْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع في التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِنَّ مَا يَنْذُرُنكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مَزْعُومٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ لَيْلٌ وَنَهَارٌ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خلقهم فسجد لللههِ الذي خَلَفََّ إِ كُنتُم إيا تَعدُون فَإن استَتْقَوا فَ الذيينَ عِندَ رَبّكَ يسَفحونَ لَ بَِّلِ وََّهارعون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزل ما عليها الماء تزت وربت إن الذي أحيى على محي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لهم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يحقق إِلَّا مَا قُضِيَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى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 هُوَ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۚ قَالُوا أَذَأْنَا كَمَا مِنَّا مِنْ شَيْءٍ وَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدَّعُونَ مِنْ قبل وظل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيأس قنوط ولا إن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء أم استسلى يقولن هذا لي لا يقولن هذا لي وما أظن ولا ارجعت الى ربي ولا ارجعت الى ربي ان لي عندو للحسنى فلننبئ ان الذين كفروا بما عمل ولنذيقنهم من عذاب غريم واذا انعمنا على الانسان اعرض وناب جانبه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 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شيد ألا إنهم في مرية من لطاء ربهم